الله لا اله الله شاء الله في باب السنه وهي الرسول صلى الله عليه وسلم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثه اقسام كما فالخولية سيأتي الكلام عنها في دلالات الأطفال بعد ما نأخذ كباب السنة ننفذ بلالات الأطفال فدلالات الأطفال هذه المجتمع على القرآن وعلى السنة الإيمة فأما الفعلية فقد خصها بعض العلماء في تثريف مستخدم ومن أفضل وفترة في أفعال الرسول كتاب أبي شامه المهدسي يسمونه المحقق من العلم المسولي فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على أنواع لكل واحد منها دلالاته ويمكن التصارع على قبل أن نتكلم على السنة العفالية، إحنا كنا كنا نتكلم على السنة القولية. وقلنا إن السنة القولية بتاتي بالألفاظ. فلو الظ في ألفاظ بتدل على الحكم والإنزال. وفي ألفاظ تدل على إيه؟ على الحث والاستحباب أو الندم. ماشي؟ كلا الألفاظ واضحة خلاص. طيب. من الألفاظ اللي تكلموا فيها اللي هي لسيرة الأمر وبنكلم فيها درة على إيه؟ في درة درات الألفاظ هو إنه اللي في فرع لسيرة الأمر ونضز الأمر. نضز الأمر اللي هي أمركم. دي أقوى من فعل الأمر اللي هو إيه؟ إفعل ولا تفعل. ماشي فأمركم أنهاكم في اللغة فيها يعني إيه دلالة على الحذ أكتر من إيه من أفعل ولا لا أما أفعل ولا تفعل في اللغة تختلف فيها العلماء السور يعني هل هي تدل بزاتها على وجوب أو لا وجماهير العلماء إلى الأصل اللي هي لا بد من قرية، ولكن إذا انتفت القرية مثلاً قرية، ففي حق الله عز وجل تدل على الرجول لإيه؟ لصفة الأهمر. لو جون صفة الإيه؟ الأهمر. فأنا رجل سيد ونحن عامل. أما صيغة إفعل ولا دفع في اللغة يعني لو يتنم مع بعض ونقول سيد وعبد فلا تدل على الإيه؟ الرجول. وقد تدل على جوب، وقد تدل على إيه الندب، وقد تدل على عزيزي. طيب السنة الفعليه إحنا قلنا إيه؟ قلنا السنة الفعليه دي إيه حلال. لو النبي صلى عليه عليها حاجة، فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وضع حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم حلال. على وفي السنة التقرير كنا نقول إيه تدل على الا مقارين يعني مفيش على الاستحباب يبقى هنقدرنا على الايه على الايه طيب. وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه مما يحتاجه البشر عادة من حركة أو سكون أو نوم أو أكل أو شرب، مثل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة مشي وأكل وقثاء الرطب، ولبسه الجبه الشميه ورح بذلك. فهذا النوع يفيد الإباحة عند الجموع ولا يتعلق بها به أمر ولا نهى، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من غير قصد إلى قربته به. من غير قصد إلى اختصاصه دون غيره في الغالب بل فعله لكونه الأرفق به يعني أسهل له يعني فيفعل كل مكلف ما ينسى وقال بعض العلماء إنهم يجدوا استحبابا استدلالا بما روا عن ابن عمر عن ابن عمر أنه كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة كان ابن عمر رضي الله عنه يتعاهبه فصب في أسنها الماء لئلا تيبس يعني كل شيء عاد علشان تظل من نقله نافع نافعا مولى ابن عمر ونقل عنه أيضا أنه كان يتوخى سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ويقول لعل قدما أن تواطئ قدما هذا طيب هو اللي المثال اللي هو قسم الأول اللي هي الأفعال اللي الجميلة هو التي فعلنا نبصا من خطة بشرية مما احتاجه البشر وعادة من حركة أو سكون أو نوم أو أكثر من أشياء اللي هي اللي يعني الأفعال الجميلة أي شخص هو اللي بفعلها هو المفضل أي خطوة يعني أنت بتقوم تطلع على تحب تحب إيش حاجات معينة، متعود على حاجات معينة. فالحاجات اللي أنت تعملها على طريق الفترة دي إن هي إيه الأفعال الجبيلية. الأفعال الجبيلية زي ما الشيخ هنا قال اختلفوا على إيه أقوالين لأ هم اختلفوا على ثلاث أقوال فيه. قول الأول إن هي تفيد الإباحة والقول الثاني إن هي تفيد الاستحباب والقول الثالث إن هي تفيد الإباحة ولكن يثاب الرجل على فعلها من باب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو هو بيفعلها يعني هي ما بيعملهاش عشان هي مستحبه ومن كتر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وده حمل عليها قول عبد الله بن عمر لعل قدم أنت وضع إيه؟ قدم وقول أنس لأنني لم تكن بحز الاكله الفنانيه يعني الطبقه اظن فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يحبها احد الطلب أنا فاكر انا سليم من محبي الصحابه اكيد تمام ده من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم رايي سبعه ايه يعني سبعه رأي ده راي شيخ الاسلام وهو ماعارضش قول الجمهور قال الجمهور ما اتكلموش في الايه في مسألة اللي هو بيفعلها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب دي افعال مشي والراجع اللي هي الأصل فيها الحب ولكن قد يساب المرء لو من كثر حبه فعله أو يعني إيه عمل يعني من كثر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيساب على المحبة مش اللي تبع له على فعله لأن فعل, فعل. نفسه لا يتقرب به إلى الله عزوجل مشي ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو في قسم مألوش ما اللي هو الأفعال الع العادية أو التي إيه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأفعال كانت عادة العرب. ماشي فالقسم ده برضو فيه الخلاف اللي موجود في الأفعال اللي إيه الجبلية. فبعض العلماء قالوا مباح وانخرج المسحة، وبعض العلماء قالوا إيه على حسب. ياش الكلام دام أيش يعني بس نبغى الرق عشان الرد ضايع ما القسم الثاني اللي هو قال الأفعال التي قام الدليل على كونها خصوصية له صلى الله عليه وسلم كزواجه بأكثر من أربع مجتمعات فهذا للخلاف في عدم جواز التأسي به فيه وأما ما ثبت وجوده عليه وحده دون الأمة فالاقتداء به فيه مندوب قيام الليل وضحية ونحو <تصفيق> ذا إذ الأفعال التي قام الدليل على فناء خصيه للنبي صلى الله عليه وسلم منها أشياء تشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرع أيه مثل الزواج بأكثر من أربعة مجتمع أربعة مجتمعات ومنها سرد الإيه الوصا في الصيام ومن ومن من التي قام الدليل على فناء خصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي واجبة عليه بغيره مستحبة لباقي الأمة فيشرع الاقتداء به فيها تباخ الإِمَة زي قيام الليل والليل وضحيه. طيب. ثالث أي قسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا للمجمل أو انتثالا للأمر الواردي في الكتاب أو في السنة القوله. صلاته وص كصلاته وصيامه وحجه بعد نزول الآيات الواردة في ذلك، وبعد قوله صلى الله عليه وسلم صلى كما رأيتم أصلي، وقوله تأخذوا عندي مناسككم. هذا النوع لا خلاف في أنهم لا يخرج عن الوجوب أو الندب. وحكمه حكم المبين فما كان بياناً لواجب فهو واجب. وما كان بياناً للمستحب فهو مستحب. هكذا نص أكثر الأصوليين. ياسى. يو أكثر الأصوليين قالوا لو لو كان بياناً لواجب يبين. واجب لو كان بياناً للمستحب يبين. وفي نظر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيننا الصلاة بفعله وليس كل فعله في الصلاة فرضا مع أن الصلاة فرضا طبعا هذا مش أصدر ما كان بيان الواجب فهو واجب فواجب. يعني النبي صلى وسلم بيبين الواجبات اللي في الصلاة فهذا تبيان مش أصدوا مش كان الواجب فكل واجب يعني كل الأفعال فهمنا لا أصدنا واجب الاستتباع لا هما اصدرهم مكان كان بيانا لواجب فواجب يعني ايه يعني يعني الشرع أوجب حاجات ماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الحاجات دي تعمل ازاي اصدرهم بمكنا بيان اللي واجب فواجب يعني هو اللي بين لنا الحاجات اللي ربنا فرضها في العبادات في يعني اه ماشي فا أصحابي في النصوص ربنا نصلي كل ما في الصلاة فرضا معنا الصلاة فرض شو هم أصدوم كده؟ ويعني أصدوم يعني اللي إيه اللي ما كان بيانا للصلاة فهو واجب عشان الصلاة لأنهم لأنهم يقف عليهم اللي, اللي في الصلاة سنة واجبات لينش على جمهور الصبية ولكن هم أصدوم اللي الشر جعل واجبات فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل تتبيل الوجوب الفعل دي التاجيب ده يعني السلام فيها اركان وفيها ايش سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم الاركان دي واجب صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل جايبينه هي بالفعل دي واجب علينا نعمله نعملها والسنة بالفعل برضو. فهي سنة فالسنن كانت ماذا؟ السنن فما كان بيانا اليوالي فواجه وما كان بيانا مستحب اللي هو السنن اللي في الصلاة فهو مستحب هم دول قصدهم كده مش قصدهم اللي العبادة يعني لو هو لو الصلاة فرضي بكون اللي فعله في الصلاة بخلوق مش قصدهم كده فما فيش فرق بين بين كلام أصولي وكلامنا ولأولا أن يقال أن الأفعال التي تدخل في حقيقة الصلاة ورضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها ورواها كل ما من نقل صفة صلاته تعد واجبة كركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وأما الأفعال التي ثبت أنه تركها أحياناً أو تركاكره بعض من نقل صفة صلاته كتحريك كتحريك إصبعه السبابة وكذا ما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 إن الصلاة فرض. فلذلك أنا عايزكوا إيه عايز تعيشوا كذا يعني قبل العلماء قبل ما يقرأ بعض الكتب وإيه يقسم لكم دي فرض وسنة والكلام ده. فالأساس للصلاة فرض النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما فاتوني وصلوا. والصحابة كانوا يترفع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في كل صلاة. وما رادش عن الصحابة تقسيم الصلاة إلى فرائض مستحبات. من هم إيه كانوا بيقولون الصلاة بالضبط وبيصلاة بالضبط برضو عليه. فجاء بعد فترة من الزمن احتاج العلماء إنهم يوضحوا إيه فرائض الصلاء وليه كذلك بعض الروء وكذلك إيه الحج وهكذا. فاختلافنا نسي وإيه وتلاقي ونجد أقوالهم يعني, يعني الحنابلة مثلا جعلوا أركان واجبات ومستحبات فجعلوا الأركان اللي هي الحاجات اللي انت لو سبتها تبطل ايه؟ صلادك ناسيا او ايه؟ او متذكرا جزء من ايدي الشيء وجعلوا الواجبات اللي انت لو ايه اللي اغترقتها تبطل صلاتك لو ايه؟ لو متعمل ودع المستحبات اللي انت ايه ما تبطلش صالح الشفائية مثلا الحالات اللي الحنابلة قالوا عليها واجبات قالوا عليها ايه؟ مستحبات ولكن شددوا على يسمها وقالوا يولام تاريكوها تبجيبا اتكلموا في مسئلة لو واحد قال أنا هسيب الايه هسيب المستحبات عامدا بتاعه الصلاة فكلهم فكلهم كثير منهم من تساهل قال يا واللي يتساهل قوي قال له ماشي لو انت فكرتوا الطبيعه دي أو الطريقة دي مش طريقة ايه مش طريقة واحد ساب سنة اللي هي مستحب يعني ساب فعل او ايه عقد اعتقد ليه إحنا للأسف في إشكالية عندنا إن إحنا مبتدين بقى في خلص يعني تكتب وتدون فهذي فرائض ودي فبالتالي إيه؟ فبالتالي ممكن يجي واحد من الناس العام اللي متى عم يستصنع مش عاملها الفرض عامل الناس. لكن أنت بقى لو خدت مسألة صلوا كما ركضوا وصليت أصلاً تصلين وانت لو أعملت الفرض بس وست اللي في الصلاة انت بالتالي تعمت ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة nejde. Tedy, Kata že, je, že, je, že, je, že, je, a je, že, je, že, je, že, je, že, je, že, je, že, je, že, je, že, je, že, je, že, je, هميني ولو قلنا اللي هي فرائض ومستحبات هي بالمستحبات السنن يعني حتى ال الشفعي اسموها فرائد وسنن دي اللي وسنن والسنن وهي أدي هي أدي لأن المصطلح أحيانا مفعل أحيانا المصطلح فالسنن بقى اصطلح عليها إيه ما اصطلحها على كلمة سنن قالوا ليها جزء في الصلاة يعني قالوا ما ينفعش بعضه يتركها عمد فهي الأفضل اللي احنا ننزلها حتى لو قلنا سنت لأنزلها منزلة العفو يعني ما أعرف مخدش ما أنت باهش عنه لكن يتركها تعامدا ورازب على تركها تعامدا ده زي واحد إيه تعمد ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نشئ وبالتالي إذا استدل بالقلة إيه أنا فيش مشكلة لو سبت الصلاة الصلاة إنه أنفعش ما هو ما هو قال ايه لا أزيد على هذا إيه ولا أنقص نقول له لأ أنت ده هو قال هصلي قيم الصلاة ورؤية الزكاة وصوله رمضان أنت ما أقلت في الصلاة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في الصلاة من ناحية الطريقة تحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعك كاملا والعلماء من الأدلة عفو يعني الباب العفو يعني عن الأشياء لو أنت تربتها ناسياً لم أخدت بالك كان في ظروف كان في حاجة فتبقى الحاجات اللي قالوا عليها سنة دي هي دي ليه؟ فيعرف عنها من هذا الباب فما نتعاملش معاها مع معامله الايه بعض الاعان بقى السنه مش عاملها لا دي غير مثلا السنة اللي بعد الصلاة دي بتعرفها ازاي بقى من الأدلة نفسها الأدلة نفسها قالوا صلى كمرات المصلي والعلماء يعني فرقوه من فرائض السنة بحديث ايه موسي صلاته قالوا ايه موسي صلاه الصيام ذكروا الايه الواجبات بس مفهوم معنا وحتى المسئولات وفي رق فيها دخلت حاجات من اللي هم قال عليها سنة. فبالتالي ما بتعرف الدليل من منبع تعرف لا فيه تجديد على مسألة إيه الصلاة دي. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من 10 طرق. مفهوم معنا ولا في إيش كيتفضل؟ نشرح كل سنة ونصلي الصلاة في سنة العبادات الفروض. صلوا قرت نصلي خذوا عني من نسائكم يا جلال طيب فلاقي فداء اللي هو ايه مفعله وبيان المجمل او الاستدلال بس في فلو انت بصيت لادله ال هتلاقي ان الحنابلة يمكن أدلتهم قوية في مسالة تقسيم الايه الصلاة اركان واجبات وايه ومستحبات وللواجب دوت هو ان يعني يعرف عن الشخص الذين يتركوا ايه ناسيا او غير متعامل يعني. ماشي؟ ولو هنقول بمذهب الجمهور او الشمفعية يبقى ايه هنقول اللي دي من باب العفو السنان دي من باب ايه العفو ان انت مجد تقل حاجة بظروف لسيانا ما تعدش الصلاة بسببها ولكن ما ينفعش ايه تتعمل تركها وإلا ممكن تأثم من طريق تاني اللي إن أنت تعمدت في خلافة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تنعاد أو أقل الأخوال تلام طيب ربع حاجة الفعل المبتدى المطلق الذي ليس متفق عايش بس هو كذا الأول المفترق في في قوينا المقام في شرح الحديث ما صلّوه ورضي الله عنه صلى الله عليه وآل خويلد الوالد إحنا قلنا إن قلنا الكلام العلماء هنا ما كانا بيننا نواجب فواجب ما كانا بيننا مستحب فمستحب مش أصدهم بـ كل النص الأنفعل في الصلاة وواجب شاذون بكل ما نزل ورقة حالت الكلام ده الدرجة الصنفطة إنها صحيح في فصل الربا والأولى أن يضاف ها هنا هنا بيكلم عن الصلاة بس ماشي ففي الصلاة بس آه الأولا تقسمها لفرائض وواجبات ومستحبات وده معناه ان هو هيقسم to je وواجبات ومستحبات اه to الصح والمستجيب في النص لو في هو طيب الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس انتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضوء فعل, فعل فعل فعل فعل ده مش انتثال ولا بيان مجمل ولا هو من حاجة خاصة بيه ولا ايه من العادة الجبلية ثاني حاجة قالوا إذا لا على ثلاثة اضرف اول اول يكون معلوم الصفه نزول أو اولات بين اوله وهذا على صفته يعني لو كان واجب ويجب يبقى واجب لو كان مستحب يبقى مستحب يحتمل خلافاً. تعلم الصفه تعلم صفته بالقرائن أو اتفاق على حكمه يعني فعل ده دل اللي دليل عليه أو الخريمة دلت على وجوده أو ندبه أو البحث مثل الاعتكاف فهم استحبون عند جمال فقهاء مع أنه لم يثلت فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتنح إلى أن يكون غير معلوم الصفة ولم يظهر فيه قصد القرب فهذا يحمل على الإجاح لأن الأصل إيه؟ عدم التعبد وقيل على الندب مثل الترجل والتكح طيب يبقى ايه هو يكون مش غير معلوم معلوم الصفه خلاص طب غير معلوم الصفه احنا مش هو ايه بالظبط ولم يظهر فيه قصد القربه فهذا يحمل هو رأيه هنا يحمل على الإباحة لأن الأصل عدم التعبد وكده وقيل على الند مثل الترجل والايه يعني هم قالوا الترجل والتكحف مستحب فيحمل على الند بالنسبه له ماشي طيب أنا هنيرا بس الكلام وبعد كده نن يعني ننفصل إحنا إن شاء الله. يعني يكون غير معلوم الصفات اللي الحكم يعني غير معلوم الحكم. ولكن ظهر فيه قصد القرنة. وهذا فيه خلاف قوي بين العلماء على أخره. القول الأول الوجوب هو قول الأكثر فهو محكي عن الإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه واختاره أكثر وأصحابه واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بمذهب الشافعي ومذهب أكثر المعتزلة. له... واستدل لهذا القول لأدلة منها قوله تعالى فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه لعلكم إيه؟ تهتدوا قالوا هنا ربنا بأمرنا بإيه باتباعه والأمر يحمل على وجوده على وجوده وجه الدلالة أن الأمر في قوله واتبعوه يحمل على وجود لأنه الأصل في الإيه؟ في الأمر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه أو يصيبهم عذاب أليم فقالوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن هذبه فقالوا وفعلوه من أمره يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مش مقصود إيه أوامره مقصود بها إيه طريقته وفعلوه من طريقته قالوا تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وحضة الله يجبه فما ترتب عليها كذلك روا رواه أبو سعيد الخضيري رواه الله عنه الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو بس طبعا ممكن يرد على الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو سعيد الخوري رواه أبو صلح خلالية ونساء أمرهم هم يحلقوا رؤوسهم فأي ما حلقوش السيدة أمم سلمة آدف آل النبي صلى الله عليه وسلم احلق وسلحقه فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم قول الثاني الندب وهو رواية ثانية عن إمام أحمد وحكي عن الشافعي استدلا لهذا لأن القربات التي أفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن الوجوب والندب وأقل الضراجات النب ومزاد عليه يحتاج إلى دليل قول الثالث لا يفيد وجوب للنب المفاده بل يحمل على الإباحة ومذهب القرخي فاختران الصرخصي وقال ابن عبد الشكور هو الصحيح عند أكثر الحنفي هؤلاء يستدلون بأن الرسول عليه وسلم من التبليغ والتبليغ لا يكون إلا للضب فالفعل يحتمل الوجوب والنب والإباحة فنجزم بالمتيقن والإباحة وما زاد على ذلك لابد من دليل آخر عليه قول الرابع الوقف ويلوية عيام أحمد اختارها أبو الخطاب ويبدو أن سببه تعارب الأدل والراجح والقول الثاني وحبنه على الند كما ذكره أصحاب القول بالوجوب لأنه فيه في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مطلق فلا يدل على اتباعه في كل فعل يعني أمر إيه؟ لحياتك تبقى في الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود كل فعل يعني تتبع في النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال المطلق يتحقق بالاتباع فيما عرفنا أنه ويد يعني لو أنت بتتبع مصانة الواجبات أنت كده امتثالت الأمر المطلق بالاتباع وفعل الصحابة لا دليل فيه على أنهم اعتقدوا وجوب بل يحتمل أنهم فعلوا على الند قول تعالى خليحنا للذين يخالفون عن أمره ظاهر المخالفة فيما أمر به أمر أجيب يعني في الأعضاء الذين يخالفون عليه عن ما أمر به أمر أجيب وكلامنا في الفعل المجرد عن الأمر أما حديث أبي سعيد فوادلين على عدم الوجوب لمجرد الفعل حيث سألنا النبي صلى عن سبب خالع عليهم سؤال إنكار وما كانش سؤال إنكار ولا يعني برضو إيه حيث السؤال إنكار دي فيها إيه تزايد شوية ولو كان فعله ولو كان فعله الجوب لما انكر عليه يعني برضو ممكن يرد عليه اللي مش سؤال إنكار بس هو فعل فعلهم ممكن يبعا نستحضره وأما القائلون بحمله على الإباحة فردوا عليهم بأن ما يغلب, ما يغلب على الظن كونه قربة لا يمكن حمله على الإباحة يعني نتكلم هنا عن إيه؟ عن ما غلب على الظن أنه قربة فنفعش نحمله على الإباحة طبعا وخولوهم مننا الرسول مأمور بالبلاغ وجابوا بأن المندوبة يكفي في تدليغه فعل الرسول إياه بخلاف الوجه يعني ورده نصاً بعدياً ويظهر فيه وجه القرابة، فبالتالي يبقى بعقال درجات الاستحباب. وأما الوقت فمرده لتعارض تعارض الأدلة وقد بينت رشحان أدلة القبيس. قد حمل بعض العلماء القول بالوجوب على أن المراد بالوجوب وجوب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ففعله الرس ففعله الرسول على جهة الوجوب عليه، فهو على غيره، ما فعله على جهة الاستحباب فهو مستحب عليه وهذا تأويلاً حسن. لتتفق مع صنيع التقنائي في تفريعات طيب احنا كلنا كده على مسألة ايه افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل شوية و ايه لو انتم تتبعت الأدلة هتلاقي الخلاف قوي جدا عشان كده قلنا ان احنا ممكن نقسم تقسيمة تانية شوية و انا اصلا يعني شايف تقسيمتهم مش قوي يعني ممكن نقسم تقسيمتهم اقول ايه افعال نهرت فيها وجه القوم Není to nic, co by bylo v pohodě, není to nic, من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نقلت في الأخبار والأحاديث. بس التسمة نوع السمع ممكن تحسسك للأفعال اللي قصدها وجه قربة دي حالات ولا لا هو هذا القص ممكن تومانسر خمسة من إيه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أو 90% في المية عشان ما نبقيشين ماشي؟ فالأفعال التي قصدت فيها وجه قربة ده قسم والقسم التاني الأفعال التي ظهر فيها عدم قصد القرب ماشي؟ <تصفيق> طيب الأفعال بقى التي ظهر فيها خص القربة هنقسمها بقى نقول ما فعله علينا المجمل أو انتثالا للأمر الوارد في كتاب والسنة فدوت لو القول أو الآية أو القرآن أو السنة بدل الأخرى غير الفعل دلت على وجود خلاص هي باو يجب دلت على مستحباب خلاص هي باو مستحباب. طب ما تنشي؟ أمم. يعني هو فعل وبيانا لمجمل أو امتدالا للأمر وارد في القرآن وفي السنة قوله. فلو السنة قوله دلت على الفعل الواجب. واجب باو واجب لو دلت على السنة الفعل لا مستحباب لا مستحباب. فما أظي الفعل فعله ما فما أظي. طيب لو ما كانش بيان على قراءه لو في قراءات او ادله على موجات بقى او ايرها خلاص هيبقى ايه هيبقى واحد من الثلاثه طب احنا ما عندناش أي حاجه خالص غير الفعل فانش هل الفعل ده هل الزعماء المسلمين ما زالوا عليه ولم يتركو أبداً؟ معلش بس هيخش على تمام هو كل ده تحت وجه القبه يعني هو يظهر في قصد القبه صحيح قلت ما فعلاه بيان وغيره اللي مش اللي مش بيانة لا احنا اول اول حاجه فعلاه بيان النموذج تمام او الامر وارد ماشي ده حد ماشي الحاجات الثانية ما كانش ما كانش بنا اللي مجمل الإنسان ولكن في قرائن أو أدلة تدل على وجوبه أو لاحظه واستفهامه ها ثالث حاجة بقى اللي هو إيه ظهر في قصد كربة ولكن ما إيه ما فيش قرائن هو كل الحاجة اللي قدمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فعل فهنبص النبي صلى الله عليه وسلم فعله فواضح عليه ولم يتركه أبدا في حياته فذا حالة والحالة الثانية لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل أحياناً, أحيانا حالة ولو ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا وما اللي هو إيه اللي هو وظب عليه ولا ورد اللي هو تركوا دي حالة ولو ورد اللي هو فعله دي حالة. ما ننور الفرق فلو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ده ظهر قصد خلاص فلو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعله ووضب عليه فده الخلاف في قوله خلاف فيه لما تبصوا الأدلة القولة يقولون أن الخلاف قوله يبدو وجوب الاستحادات لما تبصوا الأدلة الفريقين ممكن ما تعرفش تترنجح فعلا ماشي؟ والراجح فيه الله أعلم اللي احنا نبص برضه للقراءة عشان الأصل فيه على وجوبه ورسالة ومناش في الحالة ديها نحمله على الاستحباب بس أعلى درجات الاستحباب اللي تقرب من جو. يعني أعلى درجة في الاستحباب اللي هي تقرب من جو. ماشي؟ ويبقى من ناحية العمل نحرص حرصا شديدا على عدم توقف. هكذا كان الصحابة يفعلون. ماشي؟ ليه ت طب لو هو ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحياناً وترك أحياناً خلاص يبقى على الاستحباب. تبلا ورد مرة واحدة ليش يبقى على الإباح إلا بقرينة تدل على الاستحباب. تبلا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. كان يفعل كذا. فهنا تبقى هي بدون ما يحدد الوظب ولا مرة ولا يفعل أحياناً وترك أحياناً. كان يفعل ذلك. كان دي ما تدلش على الموضظ. كان في اللغة تدل على ال القترة يعني لو عملها كتير. ما تدلش على الموضظ. وخلي نقول المسألة دي يعني المسألة اللي شخصه صحيح ربنا جالك في وين هن؟ يعني إيه تلاقي في زمان يعني كان مثلاً, مثلاً يقرأ في في سنة الفجر مثلاً الله أحد يعني بكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بـ بسابح والواشي، فكنت تعجب زمان يعني يعني كان أقرأ بسابح وكان أقرأ بالجمعة وبنفقول طريزي، لازم أفكر كان دي بمعنى موازرة، فتظل الروات متعارضة لكن ما تعرف في اللغة كانت تدل على الأكثري يعني فعل ذلك كثيرا. ولكن كان أوقات كثيرة يصلي بسبح وأوقات كثيرة يصلي الجمعة والمعتم وأوقات كثيرة يصلي وأوقات تانية يصلي الجمعة بس كان كثيرا ما يقرأ بهذ بهذين فلو فلوجد كان فهتدل على الاستحباب الم... أي برضو استحباب بدرجة كبيرة ولكن مش بدرجة اللي الموضظ مش بدرجة اللي الموضظ ولا زي اللي اللي فعلها سبها تبقى في من اللي اللي ورد فيه اللي هو فعل وسيلة كاستحباب مرتبت الاستحباب أعلى من اللي ورد فيه اللي هي فعل وسيلة. استحباب مع اللي فعل مرة. مع اللي فعل كل ده لو في قراءة خلاص. في قراءة. أمم. يعني تا تبغى بعد بعد بعد بعد طيب خلاص كذا في يعني مثلاً ورد عن المصامم إنه هو بلا قائم في الحديث واضح اللي هي مرة مرة بلا قائم فلا دلالة عليه عليه؟ طيب ده لو طب الأصل في ال في اللي قصد فيه مثلاً وجه القربة إنه إيه عام للأمة كلها إلا ما دلّ الدليل على إنه خاص إيه به وفي مسائل الأصول ساعات إنك تشكل أو في معارضات أو في تعارض في بعض الفقهاء كده بسرعة ده خاص بالنبي والراجح في المسألة المسألة الخصوصية دي مسألة مش أصلية بالشريعة مسألة نادرة وحصلت في ايه فاربع خمس سنة حدات واضحات الكرآن والسنة بينهم فمش الأصل اللي إحنا لما تتعارض قدلنا روحالين على طول خاص بالنبي هكتير يقول لك يخ... أول ما تتعارض خاص إليك خاص يقول لك والراجح في المسألة الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس كده ما يلجأ شيء إيه بسرعة كده يلجأ إيه بعد خلاص يعني يعني بس مش بسرعة كده الخاص وإيه المازخ. لا ده يعني ده في الآخر خالص يعني ماشي يعني مش من مش من الجمع. مش من الجمع من الأدلة اللي انت تقول خاصة بالنبي ولا من الجمع بالأدلة اللي انت تقول ده نسخ لا ده ده حاجة بعد الجمع بعد ما انت خلاص ايه بقيت عندك استحالة تجمع ففي الأشب بقيت ايه بقيت يعني ايه بتحتمي حالي والمفروض الخاص ده الاصل فيه هو النسخ اللي يكون عليه دليل مش انت مش عارف فقلت ده نسخ عشان الاصل اللي هو لو فيه نسخ وفيه خاص من النبي اللي ربنا يجب يقول لنا ننفعش يسيب له كده ما أنا عارش تقول طيب طب ده اللي ظهر في قصد كرة طب ال اللي, اللي, اللي ظهر فيه عدم قصد الخرب هي بقى فيه الخلاف اللي هو زي إيه زي الجبلي فعل الجبلي زي الفعل الإيه؟ اللي هو عادة من عادة العرب كان المصطلح اللي فعل فاللي ظهر فيه عدم قصد الخرب ده إيه؟ هيبقى فيه الخلاف اللي إحنا قلناه في أول الدرس اللي هو إما مباح إما سحباب إما هو مباح لكن لو من مح على المحبة اللي سب على الفعل وهي بقى خلاف كده وبيتراجع فيه اللي, اللي هو المختار يعني بقى خافل شيخ الإسلام يعني اللي هو اللي هو هو مباح فلا يسب على الفعل ولكن لو يعني من كتر محبته للرسول صلى الله كده عمل كده في على المحبة مش على الفعل ماشي طيب لو بقى لم يظهر فيه قصد القربة ولا قصد طبعا مش عارف أنا مش عارف هو في قربة ولا يعني ايه الأولاني ظهر في قصد قربة الثاني ظهر في عدم قصد القربة الثالث ده بقى أنا مش عارف هو قربة ولا مش قربة ايه زي زي زي مثلا ايه اغطاء الرأس النبي صلى الله عليه وسلم لم يرق لم يرأ حاثر رأسي أبدا. حديث يعني يعني ما شابش اللي هو خلعه خلعه إيه قطاع الرأس أبدا. ماشي؟ فهل هذا يحمل على الإباح؟ اللي ذاك أنا عادة العرب في العرب مكمنوش يعني يعملوا كذا؟ ولا يحمل على الاستحباب؟ فبعض العلماء حمل على الاستحباب وقال كان يفعله مرؤة وحياء المرؤة اللي جالي أن إيه أن يغضرو مستحب وخلي بالك المستحبات فيه أجزاء منها كتيرة كده في أجزاء منها أدب مرؤة حياء اللي إحنا نسميها وقتها تكيت أجزاءهم يسمينها يدلين أدب عشان المسلم لازم يبقى إيه يعني في مرؤة فيه أدب فده مش معناه لو هو يح لا ممكن أو مستحب وبعضهم قال لا لأن الإنسان كان بيعمله عل على ذا عرف طب لو فقهي مش عارف يرجع هو بيعمل مروعة أو مش عارف يعني لم يظهر فيه قصد كربة هو مش عارف هو قربة, أو مش قربة. هو مش عارف أو في الحالة دخلت كبير من أصولي الحاجة إنه ما ظهرش قصد كربة ولا يظهر فيها عدم قصد كربة دخلت كبير من أصلي. وأنا رأي يعني هو يبقى حكمه حكم حكم المستحق لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه رسول يتأسبي لقد كان لكم في رسول لا يأسي الناس فمن كان رجل الله يملكه فلا عندي حاجة تدل لو ممكن يكون في قصد كبر أو ممكن يكون في قصد كبر مش عارف رفض في قصد كبر وديش أنا لأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هي بأقل درجات الإيه الاستحباب يعني من فسقش الناس ولا نعمل مشاكل لو واحد مع مشاكل يعني مش فاكر اللي اعتكاف اللي رمضان اللي فات بعد ضعت برقة يشيخ عاملين لنا تسوكوا طوالة عدم ومسعرفيه ونص المسجد بالشين مش لابس طيين يعني ايه برضو ليه حتى كده بقى ايه بتاعت اللي ايه اللي ايه اللي هم تشددوا في اللي ايه. في المسائل يعني مسائل دي مختلف فيها أصلا أني مباحة على مستحبوا إحنا المربحين يعني مستحبوا ومنقللش منها بكل حاجة بس يعني مش تضايق انت بايه تضايق على الناس كلها وتودوا للناس بس يعني رطت في الصقم يعني لأ مش تضايقها ماشي يعني إحنا لازم نفهم برضو مراتب الحاجات عشان ما ما نتشددش ونغالي في الأحكام على الناس طيب أظن اللي التقسيم ده هيبقى أفضل شوية من تقسيم الأولي اللي هو الأولي من باب العمل يعني عشان بس الجنية تعالتها في اشكال كده في حاجة ولا؟ لا؟ عشان بس صح كده بقالنا بي ايه كده؟ مين؟ ساعة؟ طيب في بعض بس الابواب كده في السنة عشان انا خلصنا السنة تقولها طبعاً الأصليين بقى لو أنتم بقى مسكتوا كتب الأصليين هتلاقوا بقى إيه يعني في باب السنة ده أكلنا مصطلح فبقى كتب الأصليين أكلناك بتدرس مصطلح بالزبط كل أجواب المصطلح تتقال في ويكلمك فيها من ناحية بقى إيه لو في تعارض أو في كذا تاني إيه مصطلح يعني تتكلم في مصطلح ماشي؟ فمن ضمن الحاجات مثلا في مسألة إيه التجريح والتعديل الجرح والتعديل يعني إذا عدل زيد الراوي واحد يعني عد واحد وجراحه واحد يعني إمام عد واحد وإمام جراحه فاننا ننظر المجتهد يعمل إيه؟ فإننا ننظر في سبب التعديل وسبب التبليل فإن كان أحدهم أقوى من الآخر رجحنا لإيه الأقوى وإن كان متساويين في القوة فساقفوا وتوقفنا في هذا الراوي قياسا على الأذلة إلى إيه؟ إذا تعرضت فنعنا طيب لو ورد التعديل والتجريح من واحد يعني ما محمد فضل أشهدتك بالجمع؟ أه لو ورد التعديل والتجريح إيه؟ صفحة 18 لو ورد التعديل والتجريح من واحد فإن علمنا المتأخر منهما إذا أتي الإمام عد الفلين وجرح نفس الشخص الإمام أحمد وجرح نفس الشخص فلعلمنا المتأخر منهم إيه قدلنا المتأخر وعاملنا به ناسخاً من يعني هو كان مثلاً بيعذبه قال ترى في رأي أو العكس فإننا نعلم نعلم المتأخر منهما فننا توقف حتى يثبت جرحه أو تعدي طيب النقطة الثالثة إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين العلماء إيه اختلفوا بعضهم قال هنأخذ بالإيه بالمعدلين يعني كده العدد اللي هيبيزيد هنأخذه، وبعضهم قال فإننا نقدم الجرح على التعديل وإن كثر عدد المعدلين لأن الجارح اطلع على زيادة في العلم على الراوي قد خفيت على المعد. يعني هو اللي بيعدل ده أصل قدامه واللي ده إيه الأصل في المسلم يعني أصل في العدالة ولكن التالي شاف حاجة مع أيه التالي ما شاهده وده خلف كبير بين إيه من أهل المصطلح والأصول في المسألة ديت وهي برضو ما تقدرش تتصبطها على طريقة واحدة محتاج برضو أن تشوف الإعدل ليه يعني لكن لكنها ما عرفتش خالص بتدي تعزيم لو المعدلين دول الأصل فيهم إن هم أقوياء ومش بيعذرو بسهولة زي ما إحنا قلنا ولي ما معين إحنا يعني لا يبقى أما لو المعدلين دول من الناس اللي التعديل فبتدي تشوف من اللي عدل ومن اللي إيه اللي الموضوع في الآخر وبتدي مقتني بقى على حسب كل قريب بيرتحال ولا مش قادم مش قادم رواية المحدود في القذف يعني واحد روى حديث وحد عليه حد القذف هل تقبل ولا لا جمهور العماء لأنها تقبل بشرط أن يكون قد أخرج القول بالقذف مخرج الشهادة أما إن أخرج القول مخرج القذف فإن روايته لا تقبل يبقى لو هو يعني هو بيقذف داي أما لو هو بيشهد فداي ريت تقبل زي إيه أبا بكرة أبا بكرة ومعه يعني ناس شافوا أحد بإيه بجان ف فشهد وبعد أنت واحد أو اثنين من الناس الأربعة دول أنا متأكد فسأين نعمل الخطاب إيه من ابو بكر وابو بكر كان الوقت يعني حتى ورد عنه صدق يعني هو فايه ف فابو بكر راى حديث منها حديث لو في مقام لو امره ورا ومنها حديث اللي هو بتاع بقوع اللي هو لا تعد لو اذا الله راسا ولا تعود لو انا رايد حسب يعني فقالوا إيه؟ فقالوا أول لا ت لا... ل قالوا لدليلين أولها الموقوع استدلوا إيه؟ اللي تقبل لو كان خرج مخرج الشهادة بدالين منها الوقوع حيث أن عمر قد جلد على بكرة واثنين معه حذى القذف لما شهدوا على المغير ابن شعبة بالذنب ولم تتم الشهادة لما جئي يشهدوا على ابن دنيا رجال زوات الشربعة ومع ذلك فقد قابل أهل الحديث مروراً وبكرة من الأحاديث وبعضها موجود في صحيح مخريموس طبعا أنا قولت دي لي عشان في بعض إيه يعني المتدعى وبعض أهل يعني بعض المشايخ زي محمد سليمان أشقر اللي خبر رأي إيه أهل اللي رأى في ديت اللي هو بكرة ومنها اللي يفتح قامن ولا وراءه وراء وينفع ليش مشكلة كده عشان الراوي ده إيه مش عدل عشان إيه حدد عليه حل حد إيه في فلازم نفرق القطف في القطف و القطف الشهادة هذه حتى لو يقام بس ده لكن هذا لا يطلق مش, مش يطلق الرواية المحدود في القطف؟ المحدود في مقبولة بشرط أن يكون قد أخرج القول بالقطف مخرج الشهادة وليس مخرج قاتل مخرج قاتل لا تقبل أما مخرج هذا تقبل فهم طيب ما هو إيه مخرج قاتل يعني واحد بالموال واحد بيشتوى واحد على بعض ميزانية مثلا فده بيجذب تمانين فده قذف أما الثاني لا هو في هو, هو إيه واحد ديزني فشاهد في المحكمة فده إيش بس ايه الشرع اللي قال لنا لو ما جابش اربع شهود يبقى ما جابش ثلاثه معاك يجد فهو كانوا جايبين أربعة وواحد نكل في روايه ابو بكرة جايبين اربعه وواحد نكل قال لا انا مش متاكد فزيدان عمر عمل ايه راح جعد الثلاثه مين هو بقى على لا انا هو نقول اللي هو عاد وكذا وكذا وكذا وكذا احنا في شروط اللي الع... بس هو أقيم عليه حد القدر ماشي هو طبعًا خلنا نقول لكم مسألة اللي مسألة السنة أبا أقرأ أنا أكتب بعض عشان بعض اللي يعني بعض الناس اللي في السنة وكذا اللي يصيرها من باب اللي أنت دعائك وفهمني بس الدنيا فيه. ماشي طيب الصحابية الصحابي في نقل الخبر طبعًا إيه حاجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله أو أخبرني أو حدثني أو شافني فده طبعًا حجة وصريح جدا في السمع قول قول الصحابي قال رسول الله أو أخبر سلام الله عليه أو حدث رسول الله عليه وسلم قوي في السمع وإن كان أقل من لي حاجة بسيطة لكن طبعًا إيه ليه عشان هو يح يح خلي بنفسه زعم الله ما سقى قال رسول الله ممكن يكون سمع من أبو هريرة ممكن سمع هو بنفس ولكن برضو قوية دليل على السنة وإيه وكل كل حال يعني قوية السمع في بقى إيه نهى رسول الله عن كذا حرم كذا أباح كذا فرض كذا فذا هيبقى حجة ولا مش حجة جميله وجمعه لإنه حجة ولكنه يتعامل مع معاملة السنة ليه؟ عشان هو في معنىاء الصحبة يعني ممكن الصحابي يكون فاكر اللي رضي حرم عنه حرمه في حاجة حرمش قرة مثلاً ولكن احتمال ضعيف ليه؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم في مجمع من الصحابة في الطبيعي اللي هم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو هو عنده احتمال لللي قدامهم مش عارفين هيعمل ايه؟ هيوضح أنا بكلمك فطبيعي أنا بكلمك فأنا مركز إن أنت تفهمي لو أنا عندي احتمال أنت مش تفهم أنا هوضّح لك إن أنت مش فاهم لا أو أنت تسأل لو أنت مش فاهم ماشي فومثلها بقى إيه مثل قال إيه أمر الحديث مثلا أمر رسول صلى الله عليه وسلم بوضع الجواح فرض الحديث يعني صحيح فرض زكاة الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طم نهى نهصاً عن المخابرة والوصال لقول الإصحابي ولكن أقل من أمركم أو أنهيكم عن كذا يعني قال سلام أمر ولكن برضو إيه؟ الرابع قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وجب علينا كذا أو حرم علينا كذا و أبيح لنا كذا برضو ده هيفيد لإيه السنة وإن كان أقل بإذن شوية حسن الله لها قال حرم رسول صلى الله عليه وسلم كذا. هنا قال أبي أبيح كذا أو حرم علينا كذا بمعن ولكن برضو إيه تفيد لإيه السنة طبعاً قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يفيد برضو الإيه السنة. طيب اللي أخال بقى يعني كل الحاجات دي تفيد الإيه السنة. برضو من السنة كذا لما الصحابي من السنة كذا أو السنة جارية بكذا أو مضت السنة بكذا زي حديث إيه عبدالله بن عباس لما سئل عن الإيه المسافر يصلي ولا الإيه المقيم؟ فيصلي أربعة فقال هذا هو السنة. ماشي؟ فده برضو يأخذ حكم الإيه حكم المضض. هو لير ليرفع أصول فما أصول بول أحد دي بول واحد حدثي عشان لو تعارضت فممكن ولاك الصحابي فيهم يعني بس هنا عند التعارض بس لكن طالما في التعارض يبقى إيه هياخد حطم المرفوع بقوة المرفوع طيب بعد كده هي بكون نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فده اختلفوا فيه. هل هو يأخذ حكم المرفوع؟ هل يأخذ حكم السنة التقريرية؟ ولا لا يأخذ لا يأخذ في حكم السنة التقريرية؟ فلو قالوا لو هو قال كنا نفعل أمام الرسول خلاص ده حكم السنة التقريرية جميعاً، لكن لو قالوا كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال دا يأخذ حكم الإيه السنة التقريرية لأن الرسول صلى الله عليه يعني حاجة حصلت في عهده في واحد فهذا غلط ربنا هي إيه هاي بنت وبعدهم قال يأخذ حكم السنة التقلدية لو كان منتشر يعني بالفعل داء فعل منتشر المصحة تحس اللي طبيعي الرسائل عراهيب عاد بفهم معنا وبعدهم قال ما يخصي بس هذا قبل ضعيف يعني ما يخصي حكم السنة إلا لو هي لو سبته النبي صلى الله عليه عرف أو في قرية تقول العارف ولكن لو إحنا نظرنا إلى الصحابة يعني هو قول الثاني قوي قوي يعني هو إيه يأخذ حكم السنة التقريرية لو في قليل من الناس ما أو يعني مما يعرف أو الصحابة بيستشهد به بي يعني زي العزل كنا كن نعزل ولا إيه القرآن وإيه ينزل ماشي فلا يأخذ إيه حكم سنة حكم حكم السنة التقريرية لو حاجة يعني إيه المقصود إيه لو حاجة الصحابة يعملوها ياخد حكم السنة تغريه أما لو واحد عمل حاجة بس واحد بس عمل حاجة كذا ما نعرفش أي حاجة أدلة ممكنة بس هي خلاف خالد تهمني ولا فكنا نعزل القرآن وننزل دا يدل اللي فهم الصحابة اللي, إيه اللي كنا نعرف القرآن وننزل يعني معناه القرآن لم ينهاه في بأي نزف مفهوم برضو من الأدلة اللي استدل فيها العلماء في صحيح مسلم على Línov, který nemůže vzdát, lící, když je většinou větší, ať je to větší nebo menší. Ať je to větší nebo menší. Ať je to větší nebo menší. Ať je to طيب بعد كده يبقى إيه لما الصحابة مش ما يقولش في عهد النبي، كنا نفعل، أو كانوا يفعلون ما يجيبش سيرة عهد النبي، أو ما يجيبش سيرة القرآن النزلي. برضه تفيد السنة الطقوية، كلام الصحابة يقول كده يعني معناه أيام النبي، وإن كانت أقل إيه في الاحتمال بعد كده ما يقص الصحابة كانوا يفعلون كده كانوا إيه؟ يفعل كذا، فاختلفوا هل دي تفيد إيه السنة ولا تفيد الإجماع؟ ولا تفيد لكثير من الصحابة عملوا كده فلو قلنا السنة تبقى دليلها أكدناها زي الحديث لو قلنا الإجماع يبدأ دليلها إجماع يعني أقل لها حالات سكوتي لو قلنا اللي أكثر الصحابة عملوا كده يبقى إيه قبل صحابي ما وصلتش إلى درجة الإجماع فده في خلاف فيها ما يجي صحابي كانوا يفعلونها كده عشان هي تحتمل هي كانت يعملوا بالسلامة تحتمل لما كانوا يعملوا كده عموماً ماشي وال والمختار الشيخ راجح يعني وده قبل قوي اللي هو فين الاجماع السكوتي على الأقل في الايه درجه الاجماع السكوتي مش الإجماع الايه القولي لا الاجماع السكوتي ماشي اتفضل مين هيرفع ايده في حد رفع ايده وانا كنت عايزه اكمل طيب المسألة اللي بعد كده معلش انا بس عايز اخلص لكم الايه البال النسه بعد كده لو خالف الايه او طيب تجوز دلوقتي الايه الحديث بالمعنى بشروط شروط هي الشرط الاول ان تتوفر في الراوي شروط الرياء السابقه الذكر اللي هي بقى اللي هي في المصطلح المعروفه مع علاماتي بدلالات الالفاظ وصيغ الخطابات واساليبها واستعمالاتها يعني الشرط الثاني أن يبدل لفظه بما يماثله ولم يختلف الناس في هذا الترادف كان يبدل لفظة الجلوس بلفظة القعود مثلا الشرط الثالث أن يكون اللفظ في الحديث من باب المتشابه يعني حديث الصفات فإن كان منها فإنه لا يجوز الورياتها بالمعنى لأن الذي تحتمله, تحتمله هذه الأحاديث من وجوه التأويل لا ندري أن غيره من يسويه يسويه لا الشرط الرابع أن يكون اللفظ الوارد في الحديث مما تعبدنا الشارع بغضه فإن كان منه كلفظ التشاهد والأدان والتكبير فإنه لا يجوز نقله بالمعنى الشرط الخامس أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم فإن كان منها فقوله صلى الله عليه وسلم على عجماء جبار قوله صلى الله عليه وسلم بإنه تعالى بالدعي ولا ضرر ولا ضرار فإنه لا يجوز نقنوه بالمعنى فبيل بقى إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز رواية الحديث بالمعنى الوقوع ذلك من الصحابة رضي الله عنه وفي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الخطبة في الجامع وفي بعض الوقائع يتكلم كلام فيه الأوامر والنواهي وقد رواها الصحارة تختلف عن ألفاظ بعض الآخر مع أن المقصودة واحد ولم ينكر ذلك أحد ولأنه ولا يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إمدار لذة عربية من لذة عجمية تشويها أو ومن ذلك بأولى نقل لفظة عربية بلفظة أخرى عربية تراضيفها بجامع استبدال لفظة بما يراضيفها دون زيادة ولا نقصة هو إذا خلّى العلماء يجود مسألة للصحابة عملوها ولا ينكر ذلك إيه؟ أحد ولكن ابتدى بقى العلماء يحطوا شروط تمنع أي إيه؟ نغبطة بإشكال في الإيه؟ في ماشي؟ ولذلك بقى وضعوا الشروط اللي احنا علموها ديه مشي ولا لازم يكون الروائي ده على فهم كبير بدلات الألفاظ واللغة العربية كويس للضبط هذيله تكون مرادفة بالمع بالضبط حاجة التالتة اللي ما تكونش مما من الألفاظ الشرعية اللي الشرع تعبدنا بها ما يكونش من جامع الكلم ماشي وكل من الباب الايه المتشابه المثال الذي يشتمل يعني ممكن الواحد يقوله بمعنى يطلع غلط لا ده لازم معنى تكون حاجه واضحه مش مش حاجه متشابهه طيب خمس شروط اه خمس شروط اللي هو لا يكون من المتشابه الذي يشتمل مش نسبه لو الصفات الذي الذي يعني ممكن احنا نختلف في معاني الحاله دي ما ينفعش ياخد الايه نفس المعنى وطبعًا يعني الشيخ سماه قال يعني من ناحية المفروض يعني يعني من ناحية بالأسف قرفيني اللي من ناحية العمل كل ما حدش يي يشرح بالمعنى كله بالغضب ما ما ما نمشي نحن الغضب ولكن يتكلم في الأحاديث التي رويت نقبلها أو نقبل إيش هي؟ وفينا شو؟ آه طيب. هم. ده يعني. لا زمان معروف. <تصفيق> <تصفيق> لا <تسوح. تصفيق> لا ده تحديد معين ده من يعني يمثل قاعده, قاعدة المقابل دي مش بتدخل في مسألة لا ندخل في ايه في, في, في الات المسائل فدي النقل من فيها ممكن يربط ممكن يعني يخرج حاجه منها في داخل حاجه يعني غير الايه النقل مسألة مساله معانا انت حالة على حته حاجه خلاص فهمت المقصود ايه مفهومه وفي أحديث مثلا من يعني في الغالب روية وفاعة واحدة يعني محصلش أنها تبرت يعني مثل حديثة السيدة خالد لما قتل الرابل بعد أن أسلم وبعد أن أخذ إلهي لله فهو واضح اللحظة مرة أخرى فسكير يعني فسكي روية روية في الوقت الرواية هي فده يوح مرائلين مرور سليم؟ الرواية فقلت يعني أفضل السليم صحيب؟ أقول الله ده اكيد روايه معانا ايوه هو عشان هو بيقول لك يجوز راجل ان انا عشان الصحابه عملوا كده ومحدش انكر مش يعني يعني, مش يعني حديث زي ليه مثلا مش مره بالوقت كثيره ودي طبيعه خلي بالك الاحاديث المتواتره الاحاديث المتواتره هتلاقي روايه بايه وطويله الاحاديث المتواتره الطويله يعني احاديث الدجال مثلا لما النبي صلى الله قعد وايه من الظهر العصر العصر المغرب مرور العشاء بيتكلم في الدجال يواد بالمان لو هي تيها طبيعي انت عشان تو تفتكر بقى يعني ايه من الدور العصر وعصر النهر هنيجي جبريل طويل فتلاقيه ايه هو متواتر يعني مش قصدي يعني تراويض كتير قوي سامع على الرواسل الرواسل كذا زي ما عظيم كنت فاهم فايه تلاقي هنا اللفظ هنا اللفظ يعني فاهم معانا فهو في الصحابة يعني طريقتهم ما كانتش مشدده في مساله اللفظ طالما اللي هيكلم فاهم وبيقول ايه مش هشيل حاجة مثل حاجة ولا حب حاجة بس ده في حالة إن الملابسات بتشير إن ده ما محصلش لمرة إنما ممكن يبقى حديثة قال فعلا كذا مرة بلقى فاضي كتير لا يعني حديث الله سلام قال مرة كذا وقالوا مرة باوكا تانية وقالوا مرة باوكا تانية ماشي كده. لا يهتمم كده ويهتمم كده طيب في مسألة بقى آخر حاجة إن شاء الله مرسل غير الصحاوي مرسل الصحابي طبعاً ايه مرفوع يعني طبعا طب مرسل غير الصحابي هل يقبل ولا لا وان يكون الذي توفرت فيه شروط الرواية وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا مقبول ولا مش مقبول معظم العلماء اتفق يقبل هذا حديث لأنه من عادة الراوي لعدل أنه لا يرسل الحديث إلا إذا تأقن من هذا الحديث أو غلب على ظنه ذلك أما إن شك فيه فإنه لا يرسله بل يذكر الشيخ الذي حدثه منه فهو بالنسبة لعلماء المصطلح وإننا من أكبر الحديث نحن نرى كذا وكذا أنا لا وأنا مش مقتتَه في المصطلح. ده الكلام اللي أنا أقرأه على ماذا؟ أنا مش في المصطلح. ولكن أنا عايز أعرف أخبر الرادي ولا لأ؟ فلاو التابعي ده عدل وهو ما بيرويش إلا يعني هو ما بيشيئ يقول قرآن سلم بصوت التصريح إلا لما يكون سمع من عدل. فأنا يجوز لي لأن أقلد هذا التابعي العدل. في صحه الحديث يعني ايه انا أفهم منه الحديث عنده ضعيف فأنا بقى أخلده في ايه في تصحيح الايه لهذا الحديث ازاي بالظبط ان احنا يجي الشيخ الالماني يقول صححها للناس انت ممكن انت تكون مش ايه مش محقق الحديث ولا تعرف حافظه بتاعه فبتاخد التصحيح الشيخ الالماني وتمشي على كده فورد عن كثير من التابعين أو تابع التابعين أو ما بيخلي نفسه في الاحاديث اللي ورا بواسطه الجازم اللي هو قال قال كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيجزم لنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ فإفرد أنا أنا عارف تلات الامام البخاري بيجزم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ أنا بتابع المصطلح أهمش ولا الإمام ولا الإسناد وأشوف طبعا أنا بتابع مصطلح هل يجوز لي اللي إن أنا أقبل جزم الإمام العدل بصحة الحديث فأله يجوز تلاقي كثير تلاقي في كتب يعني الأصول والكتب المتفقة تلاقي إيه؟ قال الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا وتلاقيه علماء الحنفية بستدلوا بيع أو الحنابلة أو كذا يستدلوا بيه على أساس إيه على أساس ثقتيهم بإيه ب... بتصحيح التابعي ده للحيس فهم معنا؟ طيب إحنا بقى لو لو بقى بعد كده بقى علماء مسترحت تتبع الروايات وشايفوا وفعلواها وبتاع... ضعيفة خلاص يعني أنا أخذ بكلام إيه؟ لكن أنا مش متتبع الروايات الرويات ووزلي أنا أقبل تصحيح هذا التبيعي أو تبيعي التبيعي أو جزم الإمام البخاري، ما ستعان لهذا الحديث همين؟ الله على محمد وصلى الله يا الحمد لله خلصنا أيها باب السنة فتلو فتلو. أحنا كان دي. أول حبة جسمة حركات الأمور هو الأخوال العالية التي لو حدثنا رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت أتكلم بسرعة أو ليه؟ يقولوني طائفة <تصفيق> <تصفيق> ماشي ماشي, ماشي. أول حاجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دمفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دمفهم ماشي؟ هننزل بقى عند حتى كده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى أو حرم أو أباح أو فرض ماشي؟ طيب. هنجي بعديها أمرنا بكلف أي مهينا أو أمتابه ويوجب علينا كذا كل دي درجات مرفوعة بعدها من السنة كذا أو السنة جارية بكذا أو مضة السنة بكذا طيب الدرجة بقى اللي بعد كده كن نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كانوا نفعلون في عهد رسول صلى الله عليه وسلم كذا بعدين يبقى كنا نفعل أو كانوا يفعلون غير ما يقول في عهد الله صلى الله عليه وسلم. ها. لا تفيد الإذن إلا لو تخلينا توديها للاستخدام يعني كنا نعزل ت ت ت ت من غير الرلاء دي كان العلماء ممكن حرام العزم الرلاء دي اللي بظهر عزم ماذا موضي؟ طيب هي دي الحاجات اللي بتدخل مقاولة ده في السنة؟ اه، تجعله مرفوح تجعل حديث مطفقكم المرفوح، تجعل حديث مطفقكم المرفوح ما، لو بقى كانوا يفعلون كده ده اللي اختلفوا فيه بقى هل، هل هل من غير تعهد النبي ده هل ده مرفوع ولا اجماع ولا اكثر الصحابه كانوا كده ده الوحيد اللي ايه اللي فيه خلاف قوي اجماع سكوت سكوت على الأقل، لو ورد بالمعنى ده كانوا هيفعلونا كده مش إجماع سكوت على الأقل دي معناه ان درجات من ده سكوت دي حاجة كبيره بس سكوت دي يعني لا إجماع <أصلي> اجماع السكوت <تسجيل> المعشبوت دي يعني يسقفل منها لجي. ما جاء بعد كنا نفعل. ايوة كنا نفعل في عالم صعام برطبة الحديث. اه وانا ازبت عن عالم دي وبعدين امرت كانوا يفعلون. ما كانوا يفعلون كنا نفعل زي بعض. اولا ميق ما هي دي? كنا نفعل وكانوا يفعلون. حقيقة شردت منها اللي هيفعه للدبيس الله سلام. اه. احمد كده. يعني احنا اللي قبلها ولا شفية كلام ده. اللي هيفعه للدبيس فعال حقيقة شنهاية الماس بكوتة. في لا فعلاً مسلاً دي السنة لا لا سوالي ودواتي كلنا أقوى من الإجماع سكونه سنة أقوى من الإجماع آه الحديث الحديث أقوى من الإجماع سكونه صحيح سبيح مارا نشيك أن أول حاجة في النظرة الإجماع إجماع عفني لا ماشي هو أول حاجة في النظرة الإجماع, الإجماع ناسو درجات هنأخذ الإجماع إن شاء الله الإجماع ناسو درجات مش طب يعني هي كنا نفعل بدونك أمام النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده في أي سنة هو؟ هي تفيد هي حجة، بس حجة بأني لأنه مرفوع يحتمل هو كمرفوع لما تاني كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل كان الصحابة كلهم بيفعلوا كذا في إجماع سكوت يعني فحزة عشان الإجماع السكوتي يعني كنا نفعل كنا نفعلون نفس الحيلة اه زي بعض ويحتمل ال اللي هي تكون أكثر الصحابة كانوا يفعلون مش إجماع سكوتي يعني ممكن بقى. فتحتمل ثلاثة يعني تحتمل الأعداد ثلاثة من ناحية الاحتمال. تمام؟ ولكن أق... أقرب لاحتمال الجماعة السكوتي من العينين اللي فيه. اللي قالوا اللي قالوا, اللي قالوا... اللي جميع... يعني برضو أصلاً الجماعة سكوتي اللي هضار أيش؟ بش... لا هو قال جماعة ما قالش جماعة سكوتي بس أنا بقول لكم. اللي قال جماعة. إيه. رأي الشيخ مين؟ الشيخ زين رأي رأي جماعة صح كده؟ لا أنا مش يعني مش مسمعتش نصام الشيخ يعني بس على حسب درستنا آه يبقى المقصود بالإجماعنا إجماع السكوتي يعني الاجمال مكتوب بس الشيخ ما يعني ما قالش لفظ حاجه في الموضوع ده يعني بس إن شاء الله يعني هو قال لو سألته بيقول لك كده يعني معلش انا سمعت المختار فمعلش ان لا مش مش ماشي ماشي معلش عن النحو النهاردة في ظروف كده عند البيت زوجتي يعني محتاجه جدا اتسجل انت معلش ماشي سبحان الله وبحمده سيدي الله يعني بعض الاقوالات هذه هي بعيده السؤال شنو نستطيع ان نقاوله يعني التداعي هذه قاوله